الٓمٓ ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِلَّةَ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرصه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم بعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا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 وَلا إِنْ أَذَقُنهَُا مَا أَبَعدَ الضَروَ أَمَسَّدُ ل قُلَ لَّذَهَبَ السَّئَةُ عنِّي إِهُ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن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 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَل أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَهَل أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا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 أفَمَن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من هو من قبله ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة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 يضافُ لَهُم العذاابُ مَا كانوا يَستْتَطيعونَ السمَّ وَمَا كانوا يُبَصِرون أُلائكََّ بِينَ خصَرُوا أَمفُسَهُم أُلائكََّ بينَ خصِوا أَمفُسَهُم وَضَلَّ عَنهُم ما كانَوا يَفْتَرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لك النذير مبين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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِمُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم نلاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لي ياتيهم الله خيرا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 شَاءَ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُوَيَّكُم هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 وَصْنعِ الفُللكَ بِآيُوننَا وَحنَا وَلَا تُخَااطِبنِي فِيَّينَ ظَلَمُ إِهُ مُرَقُون وَيَصْنعُ الْ الفُلكَ وَكُل مَا مَروى لَيهِمَ لَ أُّ قَوْمِهِ سَخِرُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ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 117. قال سآوي إلى جبني يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 118. وحال بينهما الموج فكان من المغرخين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 تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوه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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروا فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مجروا وان قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني, وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فَتَروُهَا تَأْكُلُ في أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَاعُ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ حِزِّ يَوْمِئِذٍ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ حِزِّ العزيز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 وَلَ قَدَجَأَتُصُلُ نَ إذَرَهِيمَ بِالْبُشْرَ قَاُ سَلَمَا قالَا سَلَمُ فَمَا لَ بِثَأَنْ جَ أَ بِعِجَلٍ 124. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة لَا تَخَفْ لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم الوط 126. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها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 انهم قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سي ابيهم وضاق بهم ذرعا وقال وقال هذا يوم عصيب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 الَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ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 إنه مصيبها مَا أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وَأَمْطَرْن لَيهَا حِجََةَم مِن سِجل م النظُودَدَ مُسَومَةَ ل يَ رَِّكَ وَمهيَ مِنَ الظالمِينَ بِبع 7. وإلى مدين أخاهم شعيبا 8. قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره 9. ولا تنقصوا المكيال والميزان 10. إني أراكم بخير 11. وإني, وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم, أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفا وَلَوْلاَ رَأْضَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ عَزَّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا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 وَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 وَما أَمُّ فِ الرعَونَ بِشدَ يَقدُمُ قَوْمَهُ يَومَ القياامَة فَأَرَدَهُم الن وَبِسل الْوِبدُ المَورودَ وَُطْبِعُ فيِيهذ الْلَعنَةَ وَيَوومَ القياامَةِ بِسَّفْدُ الْ المَررفودَ ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَانِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا آمَنَ تَعْنُهُم آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ من شيئا لمما لما جاء امر ربك وما زادوهم غيرت تبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان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 فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَأَمَّا الَّذِينَ سَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفؤهم نصيبهم غير من قول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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهرون يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَ أشأَ رَبّكَ لَ جَلَ سَأَّةَ واحذَ وَلَا يَزَونَ مُختْنِفين إِللاا مَنْ الرحمَ رَبّك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَََّتْ كلَمَةُ رَبّكَ ل أَمْلَ لأَملَ النَّ جَهََّمَ مِنَ الجَّةِ وََّاسأَجمائين وَتَمَّتكَلِمَةُ ربِّكَ ل أَمْلَ أنَّ جَهَنَّمْلَأَمْلَ أنَّ جَهََّمَ مِنَ الجَّةِ وََّا سِأَجمائين وَكُلَّمَا نَقَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَن تَظِرُوا إِ م تَظِون وَلِللَّهِ رَيبُ السَّموَاتِ وَالْأَْرضِ وَإِلَيْهِ يْرجَعُ الْ الأأَمْرُ كلُلّ فَابُدُهُ وَتَوَككَّلعَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِ لِنَّا تَعملَلُون